سيدة تقول أنا امرأة مثقفة وأحب أن أتفقها في ديني وأتابع الدروس العلمية في مسجد قريب لي وتعقد فيه مرتين في الأسبوع فماذا أفعل كي أحرص عليها في وقت العادة الشهرية التي تستمر ماي عشرة أيام الحائض والنفساء ومن عليه جنابه ولم يغتسل يحرم عليه المتش في المسجد أما العبور فلا حرج فيه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 تدل على حرمة دخول الحائض والنفساء ومن به جنابه المسجد لسماع درس علم وغيره فالمكث لذلك ممنوع والعبور فقط لحاجة لا مانع منه ولم يجوز مكث الحائض في المسجد إلا زيد بن ثابت إذا أمن تلوي للمسجد المسجد والخلاصة أن دخول الحائض والجنب للمسجد والمكث فيه ممنوع ممنوع ما لم تدع ضرورة إلى ذلك والله أعلم